قل ارأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم ام لهم شرك في السماوات ايتون بكتاب من قبل هذا او اثار من علم إن كنتم صادقين وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءٌ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَلِيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحِقِ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ بِيْنَ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى ؟ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُنَّ لِيْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُنَّ فِيهِ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 قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به والشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل الى علامته فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وهذا كتاب مصدق لسان العربي ليُذِرَ الذين ظلموا ليُذِرَ الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا رضوا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وحمله وفي صاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اولئك الذين لا نتقبل عنهم احسنا ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم, ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة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 وَذَكَرَ أَخَافَ إِذْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُمِينٌ عَظِيمٌ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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثبرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء الحميمين فقد طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أؤتوا العلم قالوا للذين أؤتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتمعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟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 ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلو حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَاء لِيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا لِيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ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 يَسْأَلُكُمُهَا فَيَحْفَثُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ اللَّهُ عَنْكُمْ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَلَن يَبْخَلَ فإِنَّمَا يَبْخَلُ الْعَنَفْسِ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 وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضم الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم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 بلغنتم الذين قلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدوا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكونتم قوما برا وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لَا إِلَّا قَلِيلًا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتقون الله أجر حسنا وإن تتوالوا كما تواليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما